يوم يرون الملائكة لا بشرا لا بشرا لا بشرا يوم عيد للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد إنا إلى ما عملوا بالعمل وقد إنا وعذمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه, فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير نظر مستقروا وأحسن مغيلة ويوم تشق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملائكة. كت تنزل الملك يوم إذن الحق للرحمن الملك الملك يوم إذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا فيوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني يقول يا ليتني تخذت مع الرسول سبيلا ياويلة ياويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم اتخذ فلانا الخليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب يا رب، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجو.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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أولائك شر مكانا وأضل سبيلا. قدمت لكم هذه التلاوة. من موقع تي